بسم الله الرحمن الرحيم ت ن ز ل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص و َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا ل ِ ي ُ ق َ ر ِّ ب ُ و ن َ ا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا ِ۪نَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ َِ ن َّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ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 خَلَقَكُم م ِ ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم م ِ ن َ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خ َ ل ْ ق ً م ب ع د خَلْقٍ فِي ظ ُ ل م ا ت ٍ ث َ ل َ ا ث ذ َ ل ِ ك ُ م اللَّهُ ر َ ب ّ ك ُ م ل َ ه ا ل م ُ ل ك لَا إِلَاهَ إ ِ ل َ ا ه ُ و ف َ أ َ ن ت ُ ص ر َ ف ُ و ن إ ِ ن ت َ ك ف ُ ر ُ و ا ف َ إ ِ ن اللَّهَ غ َ ن ِ ي ع َ ن ك ُ م وَلَا ي َ ر ض َ ى ل ِ ع ِ ب ا د ِ ه ِ ا ل ك ُ ف ْ ر َ و َ إ ِ ن تَشْكُرُوا ي َ ر ض َ ه ُ ل َ ك ُ م وَلَا ت َ ز ِ ر وَازِرَةٌ و ز ر َ أُخْرَى ثُمَّ إ ل ى رَبِّكُمْ م ر ج ِ ع ُ ك ُ م ْ ف َ ي ُ ن َ ب ِّ ئ ُ ك ُ م ب ِ م َ ا ك ُ ت م ت م ع م ل و ن إ ِ ه ع ل ي م بِذ ت ا ل ص د و ن و َ ذ ا م س َ ل ا ل س َ ن َ ر ُّ و ر ب ه م ن ي ب ً ا, إ ل ي ه ث م ا ذ ا خ و ل ه ن ع م َ م ن ه ن س َ م ا ك ا ن ي د ع و ا ل ي ن َ س ي َ مَا ك ا ن َ يَدْعُو إ ل َ ي ْ ه ِ مِن ق ب ل ُ وَجَعَلَ ل ِ ل ه ِ أ َ ن د َ ا د ً ا ل ي ض ِ ل َّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ ت َ م َ ت َّ ع ب ِ ك ُ ف ر ِ ك َ قَلِيلًا إ ن ك َ مِن أ َ ص ْ ح ا ب ِ ا ل ن ا ر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 قُلْ ي َ عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ب ِ ل َّ ذ ِ ي ن َ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أ َ ج ْ ر َ ه ُ م بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إ ِ ن ي َ أ م ِ ر ْ ت ُ أَنْ أ َ ع ب د َ ا ل ل َّ ه م ُ خ ْ ل ص ً ا ل َ ه ا ل د ّ ي ن َ و َ م ِ ر ْ ت ُ لِأَنْ ك ُ و ن َ أَوَّلَ ا ل م ُ س ل ِ م ي ن قُلْ إ ِ ن ي َ أَخَافُ إ ِ ن ع ص َ ي ْ ت ُ رَبِّي ع َ ذ ا ب َ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ ا ل ل ه َ أ َ ع ب ُ د ُ م ُ خ ْ ل ص ً ا ل َ ه د ي ن ِ ي ف َ ا ع ب ُ د ُ و ا مَا شِئْتُمْ م ن دونه. قُلْ إ ِ ن ّ ا ل خ ا س ِ ر ي ن ا ل ذ ِ ي ن َ خ َ س ِ ر و ا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م و َ أ َ ه ْ ل ي ه م ي َ و م َ ا ل ق ِ ي ا م َ ة أَلَى ذَلِكَ ه ُ و ا ل خ ُ س ر ا ن ا ل م ُ ب ي ن ل َ ه ُ م م ِ ن ف َ و ْ ق ِ ه ِ م ظُلَلٌ م ِ ن َ النَّارِ و َ م ِ ن ت َ ح ت ِ ه ِ م ظ ُ ل َ ل ذلِكَ ي ُ خ َ و ِ ف ُ ا ل ل َّ ه بِهِ ع ِ ب ا د َ ه ُ يَا ع ب ا د ِ ف َ ا ت َّ ق ُ و ن و ا ل َّ ذ ي ن َ اجْتَنَبُوا ا ل ط ا غ ُ و ت َ أَن ي َ ع ب د ُ و ه َ ا و َ أ َ ن ا ب ُ و ا إ ل ى ا ل ل َّ ه ل َ ه ُ م ا ل ب ُ ش ْ ر َ ى ف َ ب َ ش ِّ ر ع ِ ب ا د ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ س ْ ت َ م ِ ع و ن َ ا ل ق َ و ْ ل َ ف َ ي َ ت َّ ب ِ ع و ن َ أ َ ح ْ س َ ن َ ه أ و ل َ ئ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أ َ الأ ف َ م َ ن حَقَّ عَلَيْهِ ك َ ل م َ ة ُ ا ل ْ ع ذ َ ا ب ِ أ َ ف َ أ َ ت َ تُنقِذُ م َ ف ا ل ن ل ك ن ا ل ذ ِ ي ن َ ا ت َّ ق َ و ر ََّ ه ُ م ل َ ه ُ م غُرَفٌ م ِ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 فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ث ُ م ّ يُخْرِجُ ب ِ ه زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ ي َ ه ِ ي ج ُ فَتَرَاهُ م ُ ص ْ ط َ ر ً ا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أ فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى ن و ر مِّن ر َ ب ِّ ه ف َ و َ ي ل ل ِ ل ق ا س ي َ ة ِ ق ُ ل و ب ُ ه ُ م م ِ ن ذِكْرِ اللَّهِ أ ُ و ل ئ ِ ك َ فِي ضَلَالٍ م ّ ب ِ ي ن اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذالكَ هُدَى ا ل ل َّ ه يَهْدِي بِهِ مَن ي َ ش َ ا ء وَمَن ي ُ ض ل ِ ل ِ ا ل ل ه ُ فَمَا لَهُ مِن ه ا د أَفَمَن يَتَّقِي ب ِ و َ ج ه ه ِ س ُ و ء ا ل ع ذ َ ا ب ِ يَوْمَ ا ل ْ ق ِ ي ا م َ ة و َ ق ل َ ل ِ ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن َ ذ ُ و ق ُ م َ ك ُ ت ُ م ت َ ك ْ س ِ ب ُ و ن كَذَّبَ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن قَبْلِهِم ف َ أ َ ت َ ه ُ م ُ ا ل ع ذ َ ا ب ُ م ِ ن حَيْثُ لَا ي َ ش ع ر ُ و ن ف َ أ ََ ا ق َ ه ُ م ُ اللَّهُ ا ل خ ِ ز ْ ي فِي ا ل ح َ ا ة ِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ آ خ ِ ر َ ة ِ أَكْبَرُ ل َ ك َ ا ن و ا ي َ ع ل َ م ُ و ن وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي ه ذ ا ا ل ق ُ ر آ ن ِ م ِ ن كُلِّ مَثَلٍ ل َ ع َ ل ه ُ م ي ت َ ذ َ ك َّ ر و ن قُرْآنًا ع ر َ ب ِ ي ً ا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ل َ ع َ ل ه ُ م ي ت َّ ق ُ و ن ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِيهِ ش ُ ر َ ك َ ا ن و م ت َ ش ا ك ِ س ُ و ن َ و َ ر َ ج ل ً ا سَلَمًا لِرَجُلٍ ه ل ي َ س ْ ت َ و ي ا ن ِ م َ ث َ ل ا ا ل ح َ م د ُ ل ِ ل َ ه ِ ب َ ل أ َ ك ث َ ر ه ُ م ل ا ي َ ع ل َ م ُ و ن إ ِ ن كَمِيتٌ و َ إ ِ ن ه ُ م مَيْتُونَ ث ُ م ّ إ ِ ن ل َ ك ُ م يَوْمَ ا ل ْ ق ِ ي ا م َ ة ِ عِندَ ر َ ب ِّ ك ُ م ت َ خ ت َ ص ِ م ُ ف م َ ن ْ أ َ ظ ْ ل َ م م ِ م َّ كَذَبَ عَلَى ا ل ل َّ ه وَكَذَّبَ ب ِ ا ل ص ِ د ْ ق إ ِ ذ ج َ ا ء َ ه َ ل َ س َ فِي ج َ ه َ ن م َ م َ ث ْ و ِ ل ك َ ا ف ِ ر ي ن و ا ل َّ ذ ِ ي ج َ ب ِ ا ل ص ِ د ق وَصَدَّقَ بِهِ أ ُ ل َ ئ ِ ك َ ه ُ ا ل م ُ ت َّ ق ُ لَهُم ي َ ش َ ا ُ و ن َ ع د َ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ م ُ ح ْ س ن ين.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 قُلْأَفَرَعيتَُّا تَدْرونَ مِدُون اللههِ إن أَرادَنَ اللَّهُ ب ذ ُ ر ه ل ه ُ كاشِفَةُ ر ِّ إن أ َ ر ا د ن َ ا ل ل ه ُ ب ِ ذ ر ّ ه ل َ ه ُ كاشِفاتُ ذُرِّْه أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هلَلهُ مُنسِكَاتُ ر َ ح ْ م َ ه ِ الْحَسبَِ اللهَّهُ عَلَيهِ يَيتَوككَّلُ الْمُتَوكلُ أُلْياقَوْ مِعْمَلُوا عَ مَكَانَةِكُمْ إِي عَامِلُ فَسَوْفَةَ عَلَمُون فسَوْفَةَ عَلَمُ م َ ي أ ت ه ع ذ ا ا ب ُ يُخْزهِ وَيحِلّ عَلَيْهِ ع ذ ا ا ب ُ م مُقون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 الله ي َ ت َ و ف َّ ى الأَنْفُسَ ح ي ن م َ و ْ ت ه َ ا و ا ل َّ ت ي ل َ م تَمُتْ فِي م َ ن ا م ِ ه َ ا ف َ ي ُ م س ِ ك ُ ا ل ّ ت ي ق ض َ ى ع َ ل َ ي ه َ ا ا ل م َ و ْ ت ف َ ي ُ م س ِ ك ُ ا ّ ي ق ض َ ى ع َ ل َ ه َ ا ا ل م َ و ْ ت ُ و َ ي ُ ر س ِ ل ُ ا ل ْ أ ُ خ ْ ر ى إ ل ى أ َ ج َ ل م ُ س َ م ّ ى في إِ فِيذَلِكَ لآياتاتِ لِقَمتَفَكَّرُون أَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ شُفَعَ أَقُ الْأَوَلَ كانَانوا لا يَمِكُونَ شَيْئَو وَلَا يَعقِلُون ق ُ ل ل ِ ل ه ا ل ش ف ع َ ع ََ ة ُ ع َ لَهُ مُلْكُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض ِ ثُمَّ إ ل َ ي ْ ه ِ ت ُ ر ْ ج ع ُ و ن و َ إ ذ ا ذُكِرَ ا ل ل َّ و َ ح د َ ه ُ ش م َ أ َ ز َّ ت ق ُ ل و ب ا ل ذ ِ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ و َ إ ذ ا ذ ُ ك ر َ ا ل َّ ذ ي ن َ م ِ ن د ُِ ه ِ إ ذ َ ا ه ُ م ي َ س ْ ت َ ب ْ ش ِ ر ُ و ن قُل ِ ل َّ ه ِ مفاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وَلَوْ أ ن َّ ل ل َّ ذ ي ن َ ظ َ ل َ م و ا مَا فِي ا ل ْ أ ر ْ ض ِ ج َ م ي ع ً ا و َ م ِ ث ل َ ه ُ م َ ع ه ُ لَفْتَدَوْا بِهِ م ِ ن س ُ و ل ع َ ذ َ ا ب ي َ و م َ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ و َ ب َ د َ ل َ ه ُ م مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ ي َ ك ُ و ن و ا ي َ ح ْ ت َ س ِ ب ُ و ن و َ ب َ د َ ل َ ه ُ م س َ ي ئ َ ا ت ُ مَا كَسَبُوا و َ ح ا ق َ ب ِ ه ِ م ك ا ن و ا ب ه ي س ت ه ز ئ و ن ف َ إ ذ ا م س ا ل إ ن س ا ن ض ر د ع ا ن ا ث م ا إ ذ ا خ و ل ن ا ه ن ع م َ ة م ن ا ق ا ل َ ن مَا أ و ت ي ت ه ع ل ى ع ل م ʎبَلْ ه ي ف ت ْ ن َ ة ٌ و َ ل َ ا ك ن َّ أ َ ك ث َ ر َ ه ُ م ل ا ي َ ع ل م ُ و ن ق َ د ْ قَالَهَا ا ل ّ ذ ي ن َ مِنْ ق َ ب ل ِ ه ِ م فَمَا أ َ غ ْ ن َ ى ع ن ه ُ م م ا ك ا ن ُ و ا ي َ ك ْ س ِ ب ُ و ن ف َ أ َ ص َ ا ب َ ه ُ م س َ ي ئ َ ا ت ُ مَا كَسَبُوا و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ظ َ ل َ ب و ا مِنْ هَا أ ُ ل َ ذ َ س ي ص ي ب ُ ه ُ م س َ ي ئ ا ت ُ م ا ك َ س َ ب و ا و َ م ا ه ُ م ب م ع ج ز ي ن أ َ و ل َ م ي ع ل م و ا أ ن ا ل ل ه ي ب س ُ ط ُ ا ل ر ز ْ ق َ ل م َ ن ي ش ا ء و َ ي َ ق د ر إ ِ ن ف ي ذ ل ِ ك َ ل آ ي َ ا ت ٍ ل ق َ و م ي ؤ م ن و ن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 ق َ ب ِ أ َ أ ت ِ ي ك م ا ل ع ذ ا ب ث م َّ ت ص ر ون. و ن و ا ت ب ع و ا أ ح س ن م َ ا ز ل َ ل َ ك م مِ ر ب ك م م ن ق ب ل ل ِ أ َ ت َ ك م ا ل ع ذ ا ب ب غ ت َ و َ ن ت م لا ت ش ع ر و ن أَن ت َ ق ُ و ل نَفْسٌ ي ا ح َ س ْ ر َ ت َ ع َ ل ى مَا ف َ ر ّ ط ت ُ فِي ج َ ن ْ ب اللَّهِ وَإِن ك ُ ن ت ُ لَمِنَ ا ل س َّ ا خ ِ ر ي ن َ أ َ و ت َ ق ُ و ل لَوْ أ ن َّ ا ل ل َّ ه هَدَانِي ل َ ك ُ ن ت ُ مِنَ ا ل م ُ ت َّ ق ِ ي ن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 وَيَوْمَ ا ل ْ ق ِ ي ا م َ ة ِ تَرَى ا ل َّ ذ ي ن َ كَذَبُوا ع ل ى اللَّهِ و ُ ج و ه ه ُ م م ُ س و َ د َّ ة ٌ أ َ ل َ ي س َ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى ل ِ ل م ُ ت َ ك َ ب ِّ ر ي ن و َ ي ُ ن َ ج ي ا ل ل ه ُ ا ل َّ ذ ي ن َ ا ت َّ ق َ و ا ب ِ م َ ف َ ا ز َ ت ِ ه ِ م ل ا ي َ م َ س ّ ه ُ م ُ ا ل س ّ و ء و َ ل ا ه ُ م ي َ ح ْ ز َ ن ُ و ن اللَّهُ خ َ ا ل ق ُ كُلِّ ش َ ي ء ٍ وَهُوَ عَلَى ك ُ ل ّ ش َ ي ْ ء و َ ك ي ل ل َ ه م َ ق ا ل ي د ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا بِآيَاتِ ا ل ل َ ه ِ أُولَئِكَ هُمُ ا ل خ َ ا س ِ ر ُ و ن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 ببللِلهه فَعْبُدَ وَكُم مِنَ ا ل ش َ ك ر ي ن و م ا ق د َ ا ل ل ه ح َ ق د ر ه و ا ل ْ ر ض ج َ م ع ا ب ب ض ت ه ي و م القامَةِ و س م ا و ا ت م ض و َ ة ب ي م ي ن ه س ب ح ا ن ه و ت ع َ ل َ َّا ي ش ر ِ ك ُ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 واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء ا ل ن نبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ʿ و َ ف ِ ي َ ت ْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۶ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا ف ُ ت ِ ح َ ت ْ أ َ ب ْ و ا ب ُ ه َ ا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ ل َ ه م خَزَنَتُهَا أ َ ل َ م ي َ أ ت ِ ك ُ م رُسُلٌ م ِ ن ْ ك ُ م ْ يَتْلُونَ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ه َ ذ ا قَالُوا ب َ ل َ ق َ ا ل و ا بَلَى و َ ل َ ك ن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى ا ل ك َ ا ف ِ ر ِ ي ن بلَ دَخُلُوا أَبْوَابَجَهَّ مَ خَالِدينينَ فِيهَا فَبِأْسَّمَثُومُتَكَِّر وَوسقَ الذيين ا ل ت ق َ و ر ب ه م إ ل ى ا ل ج ََ ز م ر ً ا ح ت ى َ ذ ا ج أ ُ ه ا و ف ُ ح ت ْ ب و ا ب ه ا و ق ا ل ل ه م خ ز ن ت ه ا